Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا غُلَّى صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى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 يَرَوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِمَ الْمَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ أَذْنَ اللَّهِ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْبَعَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَيَقُولُونَ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيعُ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاعْرِضْ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 وهو أعلم بما نهتدى وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنات الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وإذ أنتم أجنة وَإِذْ أَنثُم أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 الأوفى وأننا إلى ربك المنتهى وأنه هو أبك وأبك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من مقفاة إذا تنا. وَأَنَّ عَلَيْهِمُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَوْا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى مَا فبأي آلَاءِ رَبِّكَ أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنت Tum miu fesjuduinna ni